ت ت م ه باب الثبات في المكان قال العجاج واعتاد أ ر ب ا ض ا لها آ ر ي من معدن الصيران عزملي كما يعود العيد نصراني التعليق فاعتاد عاد الأرباض الموضع الذي إلى إلى إليه الثور ويجتكن يعود جمع ضمير يريد وهي يأوي فيه ربض ثور ذكره وحش وهو و ا ل آ ر ي ا ل أ ص ل الثالث ومنه ت أ ر ى بالمكان تحبس به يريد أ ن ه عاد إ ل ى موضع ت أ ل ف ه الوحش وتسكن فيه قديما والصيران جمع صوار وهو قفيع من البقر والعدملي القديم يقول اعتاد الثور البقر القديم اعتاد الأرباضة فاعتياد النصارى أعيادهم وعدملي أي كناس وعدملي البقر قفيع أي قديم من جمع به ثبات انتهى وقد أ ل ا ب ا ل مكاني ل س إ ل س ا ث م و أ ل ا في ا ل س م ا ء إ ل س ا ث م دامى مطوها و أ ر ب ب ا ل مكاني ر ب إ ر ب ا ب ا و أ ب د به ي أ ب د أ ب و د ا و بلدى به ي ب ل د بلودا و أ ل ب د و هو م ل ب د و اللبدو ا ل ل ب د من الرجال الذي لا يبرح منزله قال الراعي من أ م ر ذي بدوات ما تزال له بدلاء يعيا بها الجسامه اللبن التعليق ويروى اللبد وقوله ذو بدوات يريد أ ن ه ت خ ت ل ز في صدره ا ل آ ر ا ء وتخطر له الخواطر و ت ع ت ل ز في قلبه ف إ ذ ا وضح له وجه ا ل ر أ ي أ ن ف ذ ه ويقال إ ن ه لذو بدلاء إ ذ ا كان ذا راي جيد وقيل في البزلاء هي خطه ابتزلت أي انكشفت وقيل خ ط ة بزلاء و ا ض ح ة و ا ل ج س ا م ة اللازم لمكانه يجثم فيه لا يبرح المعنى أ ن ه ي أ ت ي ب ر أ ي يعيا به الرجل الرتين الحليم الذي يطيل الفكر إ ذ ا ورد عليه ولا يقلق انتهى وقد أ ل ب بالمكان ولب وهي ب ا ل أ ل ف أ ك ث ر قال ابن أ ح م ر لب بارض لا تخطاها الحمر التعليق يريد أنها فلات واسعة الأقطار لا تسير بعيدة يريد الغنم فيها الحمير ولا تقطعها وفي شعره ولا وفي الحمير قال الخليل قولهم لبيك وسعديك هو من هذا ك أ ن ه أ ر ا د أ ج ب ت ك ولزمت طاعتك فيما دعوتني إ ل ي ه و إ ن م ا سنى ك أ ن ه أ ر ا د إ ج ا ب ة بعد إ ج ا ب ة ك أ ن ه قال كلما أ ج ب ت ك في أ م ر ف أ ن ا مجيب في غيره وقال معنى لبيك أ ن ا معك وسعديك أ ن ا مسعدك ورما بالمكان يرما به ر م أ ورموء وريم بالمكان يريم ترييما وخيم يخيم تخييما وتلد ي ت ل د تلوذا وفنك بالمكان يفنك فنوكا وفنك في الشيء اذا, لح إذا لج فيه و أ ن ش د الفراء ل أ ب ي القمقام ا ل أ س د ي لما ر أ ي ت أ م ر ه ا في حطي وفنكت في كذب ولقط أ خ ذ ت منها بقرون شنطي فلم يزل مرطي لها ومعطي والضرب ب ا ل ر ك ب ة بعد الخبط حتى على ا ل ر أ س دم يغطي فذاك دهنيها وذاك نشطي التعليق يقول لما رأيت أمرها رأيت في انحطاب إلى الإضافة وقد ا ل ر و ن ذوائب ابن ل النتف ر ط والمعط ض بالرقبة وخطه بيده مكان الدهن شعرها مكان المشط ونتفه انتهى وقد أ بالمكان ب يبن ابنانا وهو مبن قال ا ل ن ا ب غ ة غشيت منازلا بعريت ن ا ت ف أ ع ل ى الجزع للحي المبني الجزع ت ع ل ل ي ق ا منعطف الوادي و ع ر ي ت ن ا ت موضع انتهى وقد بجد بالمكان يبجد به بجودا وهو باجد ومنه قيل أ ن ا ب ن بجدتها أ ي عالم بها أ ص ف ه منها وحكى الفراء أ ن ا عالم ب ب ج د ة أ م ر ك وببجد أ م ر ك الباب السادس والسبعون باب الموت مات الرجل يموت موتا وهو ميت وميت بالتثقيل والتخفيف كما يقال هين وهين وهو ميت عن قليل ومائت ولا يقال ميت عن قليل قال ابن رعلاء الغساني ليس الميت الأحياء الميت باله قليل الرخاء التعليق بميت ميت يعيش فقيرا فاستراح كاسفا من مات إنما إنما من جعل م ع ا ل ج ة الفقر و خ ش و ن ة العيش هو الموت والكاسف البال هو الحزين المغتم والرخاء س ع ة العيش و ا ل ك ف ا ي ة وجمع بين اللغتين في بيت انتهى والجمع أموات وموتى والموتان الموت ويقال اشتري من الموتان ولا تشتري من الحيوان اشتري من من تشتري و أ ر ض موات و م ي ت ة إ ذ ا كانت خرابا ليست ب م ع م و ر ة ويقال من أ ح ي ا مواتا فهو له وقال الله عز وجل ا ل أ ر ض ا ل م ي ت ة أ ح ي ي ن ا ه ا والهميغ الموت المعجل قال أ س ا م ة الهزلي إ ذ ا ما اتوا مصر هم عجلوا من الموت بالهميغ الزاعط من المربعين ومن آ س ل ي ن إ ذ ا جنه الليل كالناحط ي التعليق دعا على قوم ذكرهم بالموت إ ذ ا وردوا مصرهم وقوله ه يهاجروا ؤ ل إلى مصر والزاعف الزابح ا كانوا أرادوا ء أن مصر ي ا إذا ل زعطه زبحه ق و من المربعين من في صلة فعل صلة من ه و ف تقديره جعل م الذين م من ر ب ع ي أي ن ا ل ي أ خ ذ و ن قم الربع وفي البيت الثاني دعاء عليهم أ ي ض ا والازل المضيق عليه والازل الضيق يريد أ ن ه في ضيق من ا ل ع ل ة وما يجده والناحط الذي ينحط, ينحط اي يزفر, يزفر والنحيط قريب من الزفير انتهى ويقال موت زؤام وزؤاف زؤام وزعاف وزعاف أ ي معجل وقد أ ز أ م ت ه على الشيء إ ذ ا أ ك ر ه ت ه عليه أ ب و زيد النيط الموت يقال رماه الله بالنيط وكذلك الرمد قال أ ب و و ج ز ة السعدي صببت عليكم ح ا ص ب ي فتركتكم ك أ ص ر ا م عاد حين جللها الرمد التعليق يريد أ ن ه صب عليهم هجاء يهلكهم به كما هلكت عاد بالريح والحاصب الريح التي فيها حصن صغار والاصرام جمع سرم والصرم بيوت م ج ت م ع ة جللها الرمد أ ي عمها الهلاك انتهى وقد رمدهم قال وحكى لي التوزي أ ن بعض ا ل أ ع ر ا ب قال قال د م ن هذا ا م فرمدنا ص ر هلكنا قال أي ومنه عام الرماد ويقال قضى نحبه ويروى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه يوم أ ح د أ ي ساقف وكان اللواء معه فقال رسول الله صلى الله عليه م من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه قضى وقال م م من وما ن ينتظر ه تبديلا بدلوا و بشر بن أ ب ي خازم قضى نخب ا ل ح ي ا ة وكل حي إ ذ ا ي ب ع ى لميته أ ج ا ب ا ل ل ت ع ي ق كان بشر بن أ ب ي خازم قد غزا بقومه باهلا أ و قوما سواهم من ق ي ل فغنموا ووقع ببشر سهم فلما قتلوا واحس بشر بالموت قال قصيده يرثي نفسه فيها انتهى ويقال فاض الرجل وفاضت نفسه تفيض فيضا وفيوضا قال العجاج والاسد امسى جمعهم لفاظا لا يدفنون منهم من فاض التعليق كانت الأسد وهم الأسد وربيعة وهم متحالفين مضرب البصرة على وجرت بينهم حروب بالمرمد ك ث ي ر ة فذكر العجاج ما صنعت تميم ب ا ل أ ز وربيعه واللفاظ المطروح ت ر و ك ا ل م الذي قد رمي به وقال لا يدفنون موتاهم يريد أ ن القتلى منهم كثيرا لا يمكنهم دفن جميعهم انتهى ويقال فاظ أنا نفسه نفسه وأفضته هو ومن العرب من يقول فاضت نفسه بالضال قال الراجز و أ ح س د ه ذ ك ي ن بن رجاء اجتمع الناس فقالوا عرس ففقئت عين وفاضت نفس ه إ ذ ا قطاع ك ا ل أ ك ف خمس زلحلحات مائرات ملسو التعليق ذكر أن م ا على عرس آخر فمات منهم واحد وقلعت عين آخر وجعل القصاعه ا ل أ ك ف لضيقها والدلحلحات القصاع الصغار والمائرات التي تذهب وتجيء ل ق ل ة ما فيها من الطعام وعرس رفع وهو خبر مبتدا محذوف تقديره هذه عرس و إ ذ ا في قوله إ ذ ا قصاع هي التي ل ل م ف ا ج أ ة وقصاع مبتدا و إ ذ ا خبره ومثله خرجت ف إ ذ ا زيد انتهى وقال ي وجب الرجل فهو واجب إ ذ ا مات قال قيس بن الخطيم ا ل أ ن ص ا ر ي أ ط ا ع ت ب ن عوف أ م ي ر ا نهاهم عن السلم حتى كان أ و ل واجب التعليق يذكر أن الخزرج أطاع الأوس ونهاهم عن مصالحتهم فلما قتتلوا كان أول قتيل عن يذكر أميرهم حين كان أمرهم بحرض أن انتهى ويقال زهقت وزهقت نفسه تزهق زهوقا وهي زاهقه وفاز الرجل يفيد ويفوز فودا وفيدا فهو فائد اي هالك قال أ ب و جؤاد لا اعد الاقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الاعدام من رجال من الاقارب فادوا من حزاق هم الرؤوس الكرام التعليق الاقتار نفاذ المال والفقر و ا ل ح ا ج ة والاعدام مصدر أ ع د م الرجل إ ذ ا عدم ماله وحذاق ق ب ي ل ة من إ ي ا د والرؤوس الرؤساء ومن الرجال في ص ل ة رزئته ك أ ن ه قال ولكن فقد من قد رزئته من الرجال من حذاق ويجوز أ ن يكون من رجال في ص ل ة فعل محذوف تقديره أ ع ج ب من فعل رجال من ا ل أ ق ا ر ب ومعنى جئته أ ص ب ت به انتهى ويقال أ ق ص ت ه شعوب إ ق ص ا ص ا إ ذ ا أ ش ر ف عليها ثم نجا وقال ابن ا ل أ ع ر ب ي ضربه حتى أ ق ص ه الموت قال بعض بن أسد لعمر بن ا ل ط ف ي ل واختل حد السيف ن خ ب ة عامر فنجا بها و أ ق ص ه القتل وبنو نمير بالرشاء أ ص ا ب ه م من حد وزعموا ان بني دينار وهم ناس من بني سعد بن الحارث من بني أ س د كانوا يسيرون بضعائبهم فلقيتهم بنو جعفر وفيهم عامر بن الطفيل وعامر بن مالك ملاعب السنه أ فتسرع إ ل ي ه م عامر بن الطفيل ونهاه عامر بن مالك فحمل عليه ع ت ب ة بن مرسد فطعنه في ورثه ثم قال هذا الشاب انتهى ويقال لفظ عصبه أ ي ريقه الذي على شفته ولفظ نفسه يلفظها لفظا وهو لافظ و ش ع و ب اسم ل ل م ن ي ة وهي م ؤ ن ث ة م ع ر ف ة لا تنصرف وكان أ لأبي الأسود ن ش د فلا ت و مثل ل بأظلافها إليها ت استخرجت ي مدية بفيها فقام إليها بها ذابح أو م و تدع ع يوما و ش بلغه يجيح ا ت ع العنبري ل الحر ل ي يخاطب حسين ق بهذا وكان بن ب عنه شيء يقول لا تكو مثل ا ل ش ا ة التي استخرجت ب أ ظ ل ا ف ه ا م د ي ة ولم يك ن لصاحبها شيء يذبحها به ف أ ث ا ر ت هي من ا ل أ ر ض ش ف ر ة ف ز ب ح ه ا بها و إ ن م ا يريد لا تتعرض بالكلام فتثير مني عليك ب ل ي ة ومن تدعه ا ل م ن ي ة يجئها لا, لا يبطئ عنها انتهى قال و إ ن م ا سميت شعوب ل أ ن ه ا تفرق و أ ن ش د خلى ص ف ي ل علي الهم فانشعر التعليق يريد أ ن ه خلى عليه ا ل أ م و ر التي يهتم بها و ص ا ر ق ه ص ر ا ق موت أ و بعد عنه وفاعل شعب ضمير يعود إ ل ى قفيل انتهى وقال ا ل آ خ ر ف ع ص العوازل وارم الهم عن عرض, عن عرض بذي سبيب يقاسي ليله خببا حتى تمول مالا أ و يقال فتى لا قلتي تشعب الفتيان فانشعب اذا ل ل يقول ت ع ي ق إ هممت ب أ م ر فاعص من يعزلك في فعله وامض ي لما هممت به وقوله عن عرض يريد لا تتثبت ولا تشاور والسبيب والخضب العدو يقال لا لمن فعل شيئا من غير مسألة عنه فعله الزنب عنه عن عرض عن عرض من من يريد غير ضرب شيئا تتثبت حتى ت م ويقال ل أ حتى تجمع تموت مالا كثيرا ي أو ف و ل ن اشعب س الناس لاقى فلان ما يلاقيه الناس من الموت المرفوع ما ابتداء محذوف هذا فتن أو هو فتن انتهى تقديره ويقال وفتى محذوف فتى فتى من هو أو خبر أ الرجل إ ذ ا مات أ و فارق فراقا لا يرجع قال النابغه الجعدي ونؤي ك أ خ ل ا ق النضيح تعاونت عليه القيام بالسخاخين يضرب أ ق ا م ت به ما كان في الدار أ ه ل ه ا وكانوا أ ن ا س ا من شعوب ف أ ش ع ب و ا ل لألا يدخله المطر والنظيح الحوم والسخاخين المرور الواحد والقيان الإماء ب تراب ي سخين ت من شبه النؤي بالحوض المتهدم وذكر أ ن ا ل إ م ا ء تعاونت على إ ص ل ا ح النؤي فضربن ا بالمرور حتى استوى وقوله أ ق ا م ت به أ ي أ ق ا م ت ا ل إ م ا ء بهذا المكان ما كان أ ه ل ه ا مقيمين فيه وكان ج ت م ع في هذا المكان جماعات من قبائل ثم تفرقوا والشعوب جمع شعب وهو نحو ا ل ق ب ي ل ة انتهى قال ومنه قيل ظبي أ ش ع ب ه إ ذ ا كان بعيد ما بين القرنين وشعب أ م ر ه يشعبه إ ذ ا فرقه و أ ن ش د لعلي بن الغدير ه ذ ا ذكره ي ع ق و ب و أ ب و ع ب ي د أيضا في الغريب قال أ ب و محمد والذي ا ل رأيته في القبيل قال ب ي ل ق كعب بن سعد الغنوي يخاطب علي بن كعب في قصيدة ابنه بن كعب أولها أ ع ل ي إ ن ب ك ر ت تجاوب هامتي هاما ب أ غ ب ر مشرف ا ل أ ر ك ا ن وفيها و إ ذ ا ر أ ي ت ا ل م ر أ ة يشعب أ م ر ه شعب العصا ويلج في العصيان ف ع م د لما تعلو فما لك بالذي لا تستطيع من ا ل أ م و ر يدان ي التعليق أ ر ا د أ ن الذي يلزمك لمن يعنيك أ م ر ه أ ن تنصح له وتجتهد في الا يفعل ما يؤدي إ ل ى هلكته ف إ ن عصاك ولج في مخالفتك تعمد أ ن ت لمصلحتك و إ ح ك ا م أ م ر ك فما لك ق د ر ة على إ ص ل ا ح من لا يصغي اليك وقوله لما تعلو أ ي تطيق وتقهر يقول اقصد إ ل ى إ ص ل ا ح من يقبل ومن عصاك لا يلزمك قبح ما يفعل انتهى. ويقال كان في مئتي فارس فشعب إ ل ى بني فلان في مئة ونشطته شعوب تنشطه نشطا وهي المنون و ت و ا ل م ن ن و و ا ح د ة وجمعه قال أ ب و ذئب في ي ت و ح د ه امن أ المنون و ر ي ب ه ا تتوجع والتهر ليس بمعتب من يجزع التعليق المعتب المرضي يريد أ ن الدهر لا يرضي أ ح د ا أ ي لا يؤمن أ ح د ا من المكاره التي يخاف وقوعها فيه وريب الدهر ما ي أ ت ي به من الفجائع والمصائب وقيل ريب المنون نزول المنون وقيل إ ن ه يريد بالدهر الموت والمنون في ظاهر البيت تحتمل أ ن تكون و ا ح د ة أ و ج م ع ة وقال أ ب و ع ب ي د ة ويروى أ م ن المنون وريبه تتوجع وقال يعني به الدهر إ ذ ا ذكر و إ ن م ا سمي الدهر منونا ل أ ن ه يذهب ب م ن ة ا ل إ ن س ا ن أي ق ويقال و حبل منين أ ي ضعيف ومنه, ومنه السير يمنه منا إ ذ ا أ ض ع ف ه ويقال لا آ ت ي ك أ خ ر ى المنون أ ي أ خ ر ى الدهر انتهى وقال جمعها عدي في من ر أ ي ت المنون عرينا امنا ذا عليه من أ ن يضام خفير المنون ت ع ل ل ي ق ا ا ل م ت ص ل ة بعرينا ضمير ج م ا ع ة ا ل إ ن ا ث وهي تعود إ ل ى المنون فلذلك صار جمعا ومن منصوبة بعرين وهي مفعول بها؟ ورايت م منصوبة ن ب ع ي ن و من ر ؤ ي ة القلب والمنون مفعول أ و ل وعرينا في موضع المفعول الثاني ويجوز أن, ان يكون المنون رفعا بالابتداء وعرينا خبرها و م ن ا ل م ن ص و ب ة ب ر أ ي ت وهي مفعول أ و ل و ا ل ج م ل ة في موضع المفعول الثاني ويعود إلى المفعول الأول الذي هو من هاء محذوفة وتقديره عرينه ويجوز أن يكون من مرفوعة بالابتداء والمنون مبتبأ ثاني والجملة خبر من ورأيت من طريق والذي الذي عرينه ثاني طريق بعد بالابتداء إلى ملغاكم اللفظ جملة هاء من من مبتبأ من من أم مستأنفة أن خبر منقطعة مما قبلها والجمله م أم مرفوعة ن بعد ب ا ا وذا خبرها ب ت د ء و خ ف ي في موضع الحال ومثله من ذا قائما بالباب واسم ا ل إ ش ا ر ة يعمل في الحال والمعنى من ذا له خفير قد ضمن له أ ن تصيبه م ص ي ب ة من مصائب الدهر وجعل عليه في م و ض ع له ومعنى يضام يزل ويقهر انتهى ويقال نزل به حمامه وقدره وقد حم ا ل أ م ر قدر ة وعجلت بنا وبكم ح م ة الفراق أ ي قدروا ل ف ر ا ق قال البعيث أ ل ا يا لقوم كل ما حم واقع وللطير مجرا والجنوب مضاجع التعليق يقول كل ما قضاه الله عز وجل لا بد أ ن يكون وللطير مجرى يريد الطير التي تطير ا إلى ل م والانسان ض ع ا ت ي قضي ي ف ه حتفها ا و ل إ يسافر وينتقل حتى ي أ ت ي المكان الذي علم الله عز وجل أ ن ه يموت فيه ويبثن ومن ا ل ج ن و ب ج ر و بإضمار جلت م برة اجاز حرا ن اللام العطف على عاملين جعل الجنوب معطوفه على الطير ومضاجع معطوفه على مجرى وقد رواه قوم والجنوب مضاجع وتكون الجنوب م ب ت د ا ة ومضاجع خبرا ا الجملة على الجملة التي قبلها انتهى ويقال قفش الرجل قدسا وقفوسا قافس أيضا الفاء ثفوسا وتكون معطوفة فهو وثقس وثقس وعصد و بتقديم على يعصد ع قفش يقفس يفقس ص ويقال ََُُ للبعير َِِِْ الذي َِّ لوى َ عنقه َُُُ للموت َِِْْ قد َْ ع َ ص َ د َ وقال ذو ا ل ر م ّ ة إ ِ ذ َ ا ا ل ْ أ َ ر ْ و َ ع ُ المشبوب َُُْْ أ َ ض ْ ح َ ى ك َ أ َ ن َّ ه ُ على ََ الرحل َِّْ مما َِّ من َ له ُ السير َُّْ عاصد َُِ التعليق فسر َُِ هذا ََ فيما َِ تقدم َََّْ وَمِنْهُ سميت الْعَصِيدَةُ انتهى لِأَنَّهَا سُمِّيَتَ هروز تُل وقلت له ياابا يا ج ع ا د ة إ ن تمت سيئ ا ل أ ع م ا ل لا تتقبل وقلت له إ ن تلفظ النفس كارها ادعك ولا أ د ف ن ك حين تنبل ل التعليق الأصل يا الهمزة وهذا دعا إليه الشعر وليس على يا أبا جعادة وهذا فحذفت دعا أ ص حذف ومثله يابا خصيله يا غير شيب ء قدالي وشيء منصوب على الحال والعامل فيه تموت التي هي جواب لا تتقبل أي لا يتقبل عمله وقوله إ ن تلفظ ان تخرج نفسك من فمك فجعل خروج الروح من الفم ب م ن ز ل ة الشيء الذي يلقيه ا ل إ ن س ا ن من فمك وقوله لا أ د ف ن ك أ ي أ ت ر ك ك ميتا غير مدفون كما تترك البهائم انتهى ويقال لعق ولعق إ ص ب ع ه ولطع إ ص ب ع ه إ ذ ا مات وقد فوج ومنه سميت ا ل م ف ا ز ة ولقي هند ا ل أ ح ا م س وهو يجرض نفسه إ ذ ا كاد يقضي ومنه قيل أ ف ل ت جريضا قال امرؤ القيس وقد أ أدركنه ل علباء ولو ل ل ت ت ه ن ع وطاب جريضا صفراً ا ي الضمير ي ع و إلى الخيل يريد أن علباء أفات الخيل التي طلبته فلم تلحقه أفات يريد وقد أن كادت ت أ خ ذ ه فجعله حين قاربته الخيل وفرسانها يطلبونه حتى يقتلوه ب م ن ز ل ة الذي قد قارب الموت وقوله ولو أ د ر ك ن ه يعني الخيل واللفظ للخيل والمعنى لفرسانها ومعنى صفر الوطاب اي قتل فصفرت وطابه من اللبن ل أ ن ه قد مات فلم يكن لها من ي أ م ر بالحلب فيها ومثله قول ا ل أ ع ش ا ب رب رفد هرقته ذلك اليوم و أ س ر ى من معشر أ ق ت ا ل وقيل في معناه أنه مات ويقال خ ر ج جسده ت روحه و من في المثل حال الجريض دون القريض أ ي حال الموت دون قول الشعر وهو يريق بنفسه ويفوق بنفسه ف و ق ا وهو يسوق نفسه واسم الموت قتيم يقال أ و ر د ه حياض قتيم يعقوب بالقاف وقال ثعلب غتيم ب ا ل غ ي ن والناس عليها ولم يعرف القاف والسام الموت ويقال ل ل م ن ي ة أ م قشعم قال زهير فشد ولم يفجع قشعم لدى ولم بيوتا ألقت رحلها أم التعليق أم كثيرة حيث وكانت ي ينظر بيوتا ر و ولم ث ي في ضمير يعود إلى حسين ر ة شد ضنضم إلى بن ل م ر ي و ك ا عبس وزبيان حين ج ت م ع و ا للصلح لم يدخل معهم حسين و ع د ى على رجل من بني عبس فقتله ويقال أ أنه ر ا د قتله ف موضع شديد تحل في مثله المنية و شديد في ي تحل أم قفا ش ع م هي ويقال قفى عليهم الخبال وعفا عليهم الخبال يريد عفا اثارهم ويقالوا تلمأت عليه ا ل أ تتلمأ وتودأت ر ض تلمؤا ل ع ي ه ت و د ؤ ا إذا وذلك اشتوت ل ع ي ه فوارته قال ه ذ بن ة ب الخشرم أ ل ا يال قوم للنائبات والدهر ي وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري و ل ل أ ر ض كم من صالح قد ت ل م أ ت عليه فوارته ب ل م ا ع ة قصري أراد إ ع ج ب ويقال ا ا و م م م تجيء به ا ن و استوت ئ النوائب ب بالفعل إعجبوا والدهر الأمور ولا المحذوف وهو ويروى يهلقوا وللأرض معطوف الطريفة واللماعة الأرض يلمع فيها ا ملجر متصلة على يلمع من ر ا ا ن ه ى ي ق ا ا ل س و ت به ا ل أ ر ض وسويت به ا ل أ ر ض ويقال شجب يشجب شجبا وشجب يشجب اذا هلك ويقال الناس سالم وغانم وشاجب فالغانم من قال خيرا والسالم من صمت عما يؤثمه فسلم والشاجب من تكلم بكلام يؤثمه فهلك ويقال قلت يقلت ق ل ت إ اذا هلك قال وسمعت شيخا من بل عنبر يقول إن المسافر ومتاعه لعلى قال ل ل ة إ ما ا وقى ل ه و ي ق الشاعر من فلتوا ولكن قلتوا. ويقال للمفاذة المقلتة لأنهم ولكن يهلكون、فيها. وناقة نقلات فلتوا فيها قلتوا ويقال لا ي ي ع ل ه ولا قال ل ا ش يروى لعباس بن مرداس ويروى لغيره بغاث الطير أ ك ث ر ه ا فراخا وضرب أ والأخلاق م مقلاة جميعا مع عدم الصقر النزور يقال بغاث وبغاث、جميع. يقال لخساس الطير بغاث الواحدة بغاثة والنزور القليلة الولد الولد العقل والأخلاق الشريفة لا يفرح بها يقول كثرة يفرح خساس الطير مثلا لمن يكثر ولده وهو محمق وضرب الصقر وهو قليل الفراخ مثلا لمن يكرم ولده وهو قليل ويروى خشاش الطير والخشاش ما لا يصيب انتهى وقال أبو و ه د أ ي ه د أ هدوءا وقد جاد بنفسه يجود جودا وجودا وساق يسوق سوقا ونزع ينزع نزعا وحشرج يحشرج حشرجه وكر يكر كريرا وشق بصره الفعل للبصر ولا يكون الفعل للميت ي س ق شقوقا وخفت الرجل اذا مات و أ ت ت عليه أ م اللهيم وهي ا ل م ن ي ة ق اتت ل الشاعر أ أ م اللهيم فصيرتهم أ ح ا د ي ث ا وشاما في البلاد التعليق يريد أ ن أ م اللهيم أ ف ن ت ه م وفرقت بقيتهم في البلاد فرقا فصارت كل ط ا ئ ف ة منهم في الموضع الذي صارت إ ل ي ه ب م ن ز ل ة الشامه لقلتهم وتباعد المواضع التي صاروا إ ل ي ه ا ويقال ا ا شام انتهى ل ش م جمع و ل ل د التهمه ه ي ة ام ه ي ويقال ن ا ل اي اكله الباب السادس والسبعون باب العطش راجع باب العطش في الالفاظ الكتابية الصفحة السادسة السادسة راجع في السفحة والسبعين ترتيب اللغة فصل ترتيب العطش الصفحة السادسة والستين بعد المئة قبو زين الزمأ واللوث العطش أهول ي قال ضمأت أضمأ ض م الاخطل و ر ج ضمآن م ضمأ ممال ضمأ ر أ ة وقد ي ل وإبله ه إذا أ ع ش ه ا ا ق ان ل أ أ خ ب ي كليب إن عمي الذى قتل الملوك وفكك ا ل أ غ ل ا ل و أ خ و ه م ا السفاح ض م أ خيله حتى وقال ر د جبل كلاب نهالة. التعليق عماه أبو حنش وأخو. وأخو حنش لقومه بن الحارث بن عمر الملك عمر يوم الأول. والسفاح هو سلمة قاتلوا حتى تظفروا وتملكوا الماء ف إ ن ك م إ ن انهزمتم قتلكم العطش والكلاب موضع معروف وجبل بئر ما حولها و إ ن م ا أ ر ا د جبل ماء الذي بالكلاب والنهال العطش انتهى قال والمهياف والملواح السريع العطش وقد هافت ا ل إ ب ل تهاف هيافا وهيافا وذلك إ ذ ا اشتدت ا ل ه ي ف من الجنوب واستقبلتها ا ل إ ب ل بوجوهها ف ا ت ح ة أ ف و ا ه ه ا فعند ذلك تهافو م ن ه ا ل أ و ا م و ا ل غ ل ة والغليل والغل و ا ل ح ر ة و ا ل ح ر ا ر ة والصدى يقال رجل حران ورجل صديان ورجل محر إ ذ ا كان ت إ ب ل ه حرارا أ ي عطاشا ورجل عطشان إذا عطش في نفسه ومعطش إبله عطاش قال الراجز قد علمت أ ن ي مروي هامها ومذهب الغليل من أ و ا م ه ا أ ن ا ز ح الركي ة من جمامها إ ذ ا جعلت الدلو في خطامها التعليق الإبل أسقيها الإبل معها أنها يقول علمت حتى تروى تعودت تروى أني يريد قد قد بكونه هذه أن فجعل ذ ل كالعلم ك والهام جمع ه ا م ة وانازح أ ن ز ح والجمام جمع ج م ة وهو الماء المجتمع في البئر وخطام ف ي غيرها و الدلو ما تشد به الدلو عند الاستقاء من حبل أ و غيره يريد أ ن ه إ ذ ا شد الدلو بالحبل استقى سقيا عجلا يروي الابل ولم يبطئ عنه عنها الري ويروى قد علمت عني جعل العين موضع ا ل ه م ز ة وهي ل غ ة انتهى والغيم الدلو تعود المجهود وردت وثاقيها العطش قال الراجل ما زالت الدلو لها تعود حتى تجلى غيمها、المجهود. التعليق ذكر إبلا تجلى الماء يستقي ذكر البئر حتى لها إلى من أجلها ويقال س ت ي ل ه حتى أفاق غيمها أي غيمها ا ز عقشها ا و لمن ج ه و د قد الذي بلغ م ه الجهد وهو أشد ما أشد يكثر و وأراد ن شرب الماء في اليوم البارد ح ر ة تحت ق ر ة ويقال جاءت ا ل إ ب ل تصل إ ذ ا جاءت عطاشا يبسا من العطش قال أ ب و زيد لا يكون ا ل أ و ا م إ ل ا أ ن يضج العطشان من ش د ة العطش ف إ ن شربت ا ل إ ب ل بعد عطش شديد فلم تنضح ولم تنقع وصدرت بعطشها ولم ترقب قيل صدرت خصافة وديها وذبابة وقيل للرجل أ ي ض ا إ ذ ا لم يشبع من الطعام تركه وبه خ ص ا ص ة والجواد العطش ويقال جيد الرجل فهو مجود قال ذو ا ل ر م ة تظل تعاطيه إ ذ ا جيد ج و د ة رضابا كطعم الزنجبيل المعسل التعليق المرأة يقول تظل هذه المرأة تعاطي ضجيعها أ ي تقبله إ ذ ا جيد جوده أ ي عطش عطشه والرضاب قطع الريق وجعله كقطع الزنجبيل المعسل الذي جعل في العسل انتهى والهيمان والهيام وبعير الشديد العطش يقال هاما هياما والهيام أشد العطش وبعير هيمان إذا أخذه الداء الذي يقال له الهيام يهيمه أخذه أشد وهو ذ ا ء ي أ خ ذ عن بعض المياه والهيمان أ ي ض ا المحب الشديد الوجد يقال هام يهيم هيما وهياما وهيمانا وهيما. قال الشاعر يهيم وليس الله شاف هيامه بغراء ما غنى الحمام وانجدى أ ن ج د ل ل ت ع ي ق أ يقول إ ن الله عز وجل ليس يبرئه ويريحه من حبه هذه ا ل م ر أ ة أ ب د ا وهذه من ا ل أ ل ف ا ظ التي يراد بها ا ل ت أ ب ي ب كقولهم لا أ ف ع ل ه ما طار طائر وما بل بحر ص و ف ة والحمام لا يزال أبدا يغني ويصوت بنجد وشاف في موضع نصب فاسكن الياء ويجوز أ ن يكون في ليس ضمير, الشأن ضمير الامر ش أ ن ضمير ل أ و ا ل ش أ ن ويقال ا الله تعالى مبتدأ وشاف والزملة س م مبتدأ خبره ف موضع والناس العطش خبر ليس انتهى. الشديد ي انتهى نس ينس ن س س ي اخرج ونسوسا وهو ويقال العطش الكل أشد أ خبزته من التنور ناسه ة يابسة قال ا ل ع ج و م ه ن ه تنسي قطاه ن س ة روابعا ً وبعد ربع خ م س ة النسس ت ع ل ل ي ق ا اليبس من العطش والروابع التي تشرب الربعه وهو أ ن ترد الماء يوما ً وتدعه يومين ثم ترد اليوم الرابع والمهمه خ س التي ترد الماء يوماً وتدعه ثلاثة أيام ثم ترد ت د و ع ثلاثة ا أ ي ثم اليوم م ترد الخاني ا ل و ه القفر من ا ل أ ر ض وصفه بالبعد عن الماء و إ ذ ا كانت هذه ص ف ة القطا فيه وهي س ر ي ع ة الطيران فما لا يطير كيف يكون حاله انتهى ويقال صر ص م ا خ ا ه من العطش يصران صريرا و إ ن ه لصار السماخين وذلك أ ن تصوت أ ذ ن ا ه وينسد السمع والمغتل الذي به العطش ومنه النجر وهو الذي قد ا م ت ل أ بطنه من الماء واللبن الحامض ولسانه عطشان يقال نجر ينجر نجرا وهو رجل نجر من قوم نجرين ونجارا قال الحزلمي حتى إ ذ ا م ش ت د لوبان النجر ورشفت ماء ا ل إ ض ا ء والغدر ولاح للعين س ه ي ل بالسحر ك ش ع ل ة القابس ترمي بالشرر التعليق ا ل ل و ب ا واللواب الماء ا ن أن من تدور حول الماء من شدة ل ع ش قال والأصل لوبان فيه عندي م ث ل و ا انه و ل ك ن لم يات ي مصدرا على فعلان ب إ س ك ا ن العين إ ل ا ليان مصدر لواه بدينه إ ذ ا مصله وقد ذكر بعض الرواه ز ي ا د ة على ليان كلمات جاءت في المصادر على فعلان ب إ س ك ا ن العين وللشاعر إ ذ ا اضطر أ ن يسكن ا ل ف ت ح ة ورشفت شربت يعني ا ل إ ب ل و ا ل إ ض ا ء مواضع يكون, فيه الماء يكون فيها الماء ا ل و ا ح د ة أ ض ا ء ن س ث ل ا ك م ة و إ ك ا م ويقال ا ل غ غ د ر جمع ر و ا ل ب ا ذ ي يقبس غيره ناراً يعطيه شيئا فيه ي ق نارا نار ا و لاب ل ة يلوم فهو لائب إ ذ ا جعل يحوم حول ا ل ح ي ا ب ويدور من العطش واللهب التهاب العطش يقال لهب يلهب لهبا والاسم ا ل ل ه ب ة وهو رجل لهبان و ا م ر أ ة لهبى الباب السابع والسبعون باب الحب راجع في الالفاظ الكتابيه باب النسب الصفحه الثالثه والثلاثين وباب الحب الصفحه الثانيه والعشرين بعد المئه وباب ترادف الحب في الصفحه الثالثه والسبعين بعد المئتين وفي فقه اللغه ترتيب الحب وتفصيله الصفحه الحاديه والسبعين بعد المئه يقال و الهاء أحببت ا ر ج ل فأنا أ ح ب إ ح ب ب ومحبة وأنا محب وهو محب بمنزلة ا وأنا قال عنترا ولقد فلا تظن غيره مني المحب المكرم التعليق ً وهو ولقد مني نزلت تظن غيره ه ل المضاف إ ل ي ه ا غير تحتمل أ ن تكون ضمير ما قال وما قال بمعنى القول وهو مصدر وفي الكلام حذف وهو المفعول الثاني من الظن كأنه قال فلا تظن غيره قال حقا ق فلا غير يريد ولغه ي ويجوز أن يكون إليه حقا المصر المضاف أن ي ضمير ر الحب ك أ ن ق اخرى ل فلا قلبي المفعول الثاني ولغة في وحذف انتهى تظن غير حبك أ حببته ف أ ن ا أ ح ب ه حبا وحكى ابو عمرو حبا في ك س ر الحاء وحكي عن بعضهم ما هذا الحب الطارق وهو محبوب وحبيب قال يعقوب وأنشدني أبي عن الكسائي احب ل ك س ا ئ ي أ أ ب ا مروان من حب تمره و أ ع ل م أ ن الرفق بالجار أ ر ف ق ووالله لولا تمره ما حببته ولا كان أ د ن ى من عبيد ومشرق التعليق اراد من أ ج ل حب تمره و أ ع ل م أ ن الهدايا والبر يقع من الجار موقعا جميلا و أ ر ا د بالجار نفسه ثم قال ووالله لولا تمره ما حببته أ ي لم يكن له في ق ل ب هذه ا ل م ن ز ل ة ولا كان أ ذ ن ى الى قلبي من غيره من الجيران وذكر من الجيران عبيدا ومشرقا ن امتهى ويقالوا انت من ح ب ة نفسي و ح ب ة نفسي ومن ح م ة نفسي أ ي ممن ت ح ب ه نفسي ويقالوا و م ق ت ه ف أ ن ا أ ن ق ه م ق ة و أ ن ا و ا م ق و هو مو موكو و ج د ت ه ف أ ن ا أ و د ه ودن و م و د ة وهم ودي وهم أ و د ي و أ و د ا ي ه قال ا ل ن ا ب غ ة إ ن ي ك أ ن ي لدى النعمان خبره بعض ا ل أ و د حديثا غير مكذوب ب أ ن حصنا وحيا من بني أ س د قاموا فقالوا حمانا غير مقروب التعليق كان حصن ن من بني أسد أحموا على النعمان بن ومنعوا أن النابغة أن النعمان حزيفة أحموا الحارس وحذرهم فيها يوقع فتهددهم وقوم الملك أرضهم إبله أن ترعى فيها. فتهددهم النابغة أن بهم إبله أسد على ترعى وقوله إ ن ي ك أ ن ي ل د ى النعمان أ ي ك أ ن ي بكم وقد أ ر س ل إ ل ي ك م جيشا ف أ و ق ع بكم وقتل و س ب ع فجاءه بعض من يوده فخبره بما نزل بكم وصدق فيما حدثه به ولم يكذبه أ ي خبره بما نزل بكم وكان صادقا وقوله ب أ ن حصنا أ ر ا د ل أ ن حصنا انتهى وكذلك يقال وددت لو تفعل ذاك ودا و و د ا د ة وودادا و أ ن ش د الفراء وددت وداده لو أ ن حظي من الخلان الا تصرميني و د ا د ة ومثله ضربت ضربا زيدا والمعنى أ ن ه قد رضي ب أ ن يكون وصوها له و أ ن ل ا تهجره عوضا من وصل كل خليل له سواها انتهى وقال الشاعر يلاقيني وأينما وذالي التعليق كذا تصغير قيس يريد أن قيسا تمنى أن يلاقيه خاليا تمنى أن مني أن تمنى أن نفسه منه وجدت تصغير قييس قييس قيس يبلغ قتل أو غير ذلك يريد غير ما من أو حتى في وتمنى هذا الشاعر ان يلاقي قيسان فقال وددت ان الاقيه ومفعول وددت مقدر لانه قد دل عليه مفعول تمنى واين مني ا م ودادي اي اين مني ما اتمناه يقول ليس كل شيء يتمناه الانسان يدرك انتهى ويقال صادقة الرجل وبيني وبينه خلة وخل وخلالة و ي خلة قال هو وهي وهو خلتي خلتي خليلي أي صديقي ق الحارث ا ل بن زهير العبسي سيخبر قومه حنش بن ع م ر إ ذ ا لاقاهم و ا ب ن بلال ويخبرهم مكان النون مني وما أ ع ط ي ت ه عرق الخلال ي النون اسم سيف قال وهو عندي سيف حنش بن ع م ر وكان أ خ ذ ه منه في قتال فيقول لم يصل إ ل ي هذا السيف ب ه د ي ة منه كما يهدي الخليل إ ل ى خليله والصديق إ ل ى صديقه يقول لم يعرق لي به عن مخالة بيني وبينه وهذا كما يقال بشيء يعطه شيئا يريد عرق وهذا لم مخالة فلان لفلان لم السيف كما ما عن به ارتصبه ارتصابا أنه هذا انتهى إذا ويقال هو ص ف ي وهم ا ص ي ا ئ ي وهو سجيري وهم سجرائي قال أ ب و كبير فلقد جمعت من الصحاب س ر ي ة خذبا لذات غير وخش سخل ي سجراء نفسي غير جمع أ ش ا ب ه حشد ولا هلك المفارش عزل ي التعليق البيت جواب قوله فلقد جمعت هو جواب الشرق ذكره قبل جمعت شرق هو ذكره يقول لابنته ان ر أ ي ت ن ي في هذا الوقت ضعيفا فلقد جمعت فيما مضى من الزمان س ر ي ة وهي ا ل ج م ا ع ة من الخيل وقد قيل في ا ل س ر ي ة أ ن ه ا تسير ل ي ل ة والخضب جمع أ خ د ب وهو الذي يركب ر أ س ه من ا ل ج ر أ ة ك أ ن ه أ ه و ج و ا ل أ خ د ب ا ل أ ه و ج واللدات جمع ل د ة وهم الذين على سن واحده ة يقال فلان لدتي فلان على أي س وروى ا الأنزال والسخل الضعاف ويقال الدخلة ل سخلت و خ ش حشف إذا ب ه ا ر و بعضهم خدبا بضمتين وهو جمع خدوب وهو العظيم الخلق والأشابة تقولهم واحد وليسوا يبذلون الأخلاط بأخلاط من الناس ما عندهم من مال أو شدة حشد عندهم من من حي نصرة و ق د ق ي ل هو جمع حاشد ولو قيل جمع حشود لكان أ ح ب إ ل ي ه قاله أ ب و محمد والهلك جمع هلوك وهي التي ت ه ا ل ك أ ي تغند وتثنى ومفارش القوم نساؤهم والعزل الذين لا سلاح معهم وقد قيل إ ن ه يعني بالمفارش أ م ه ا ت ه م يقول ليست أ م ه ا ت ه م أ م ه ا ت سوء بل هن عفائف وقيل يعني به أ ز و ا ج ه م و س ج ر ا ء نفسي مرفوع خبر ابتداء محذوف التقدير جمعت من الصحاب س ر ي ة هم س ج ر ا ء نفسي ويجوز ك و ن من غير بدلا س ر ا ي د و أ ن يكون السجراء مبتدا وغير خبره وقد روي هذا البيت برفع حشد و ن ص د ه وجره ف أ م ا رفعه فعلى أ ن ه نعت لغير أ و بدل منه ومن نصب حشدا جعله وصفا لسريه أ ي جمعت س ر ي ة حشدا ومن جرف على الجوار ب م ن ز ل ة قولهم هذا جحر ضب خريب وهلك و معطوف على الاسم الذي أ ض ي ف ت غير إ ل ي ه انتهى وحكى أ ب و عمرو اللفيف في معنى السجير ويقال هو وقال ه م خلصاني في حب الرجل النساء قد علق فلان فلانه وبفلان من فلانه علق وعلاقه ويقال في مثل نظره من ذي علق وقد عشق يعشق عشقا وعشقا ويقال هذا رجل مقتتل إ ذ ا قتله حب النساء أ و قتلته الجن ولا يقال مقتتل إ ل ا من هذين الوجهين ويقال آ خ ي ت الرجل وواخيته يقلبون الهمز ة تواوا كما يقال آ س ي ت ه وواسيته وهو خلمي والجمع أ خ ل ا م ويقال على القياس خ الباب م مخالمة ه ويقال أ ح ب ب ت ه ص صردا خالصا أي ل الثامن ب ا والسبعون باب أ س م الطريق ء ا ر اجناسه ع في الألفاظ الكتابية باب الطريق باب أ و ج ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة بعد المئتين و ف فقه ي اسماء ل ل غ ة أ الطرق و أ و ص ا ف ه ا ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة والتسعين بعد المئتين يقال هي السبيل وهو السبيل وهي الطريق وهو الطريق ويقال الطريق ا ل أ ع ظ م والطريق العظمى وكذلك السبيل وطريق لاحب ولحب إ ذ ا كان بينا منقادا وطريق دعس ومدعوس إ ذ ا كثرت به ا ل آ ث ا ر قال مالك بن حريم الهمداني فمن يأتنا يوما يأتنا يقص طريقنا يجد التعليق أثرا دعسا وسخلا موضع التعليق السخل جمع س خ ل ة ويري ويريد به في البيت أ و ل ا د ا ل إ ب ل والخيل والموضع المتفرق يقال الشحب في جسم الإنسان والناقة موضع أي متفرق يريد ق والناقة ا الشحب الإنسان ل في ف أي جسم موضع م ت ق ر ي أ ن ه في مواضع من جسدها وليس بممتد في جميعه وأراد أن الشخال في مواضع من هذا الطريق وليست موضع واحد وذلك أنهم يسيرون أن أنهم الطريق الشخال هذا من في في فتضع الحوامل أ ج ن ت ه ا في موضع بعد موضع فذكر الشاعر هذا المعنى ليعلم أ ن قومه يبعدون ا ل غ ز ا ة ف ي ق و ل سيرهم وتتعب رواحلهم وخيلهم فتضع ما في بطولها من ش د ة الكلام ويأتنا مجزوم ويجد جواب لأنه أثرا الشر فعل الشر و أ م ا يقص فيحتمل وجهين أ ح د ه م ا أن يكون مرفوعا وهو في موضع الحال ومثله قولك متى ت أ ت ن ي تمشي أ م ش ي معك ويكون فعل الشرط فيجزم ل أ ن ه بدل من مجزوم ومثله واستحق ولم لسكون متى تأتني تمشي أمشي معك تمشي بدل من بدل الحرط الذي قبله آخره آخره تأتني تأتني أن يسكن يمكن إسكان يقص فحرك لالتقاء الساكنين جاز تحركه بالضم لأجل بالضم الضمة التي في القار حتى تتبع الضمة الضمة تحركه حتى تتبع في ويقال ج ا لالتقاء ا ا ز فتحوه ل س ك ن ن لأن التضعيف ت م س ل و ف أخف الكسف ت لالتقاء انتهى ح الأصل من الكسر والضم وجاز كسره على ما الساكنين وجاز ويقال على كسره يجب في الأصل الساكنين انتهى ويقال طريق نهج ومنهج وطريق فريغ و ف ر ي ع معا وطريق حنان أ ي بين وطريق نهام ويقال للطريق إ ذ ا كان بينا واضحا هذا طريق يحن فيه العود وذلك أ ن ه ينشط للسير فيه وطريق مهيع واضح بين قال الشاعر إن الصنيعة لا تكون صنيعة لا يصاب بها الطريق المهيع التعليق حتى يقول أ ن المعروف ينبغي لفاعله أ ن ينظر أ ي ن يضعه حتى إ ذ ا فعل وقع موقعه ولا يفعله إ ل ا بمن يستحق أن يفعل به وقوله ل به ان ت و يفعل ع واقعة موقعها ة و ا أ ض الطريق ا إلى ل ي م ه وهذا عند ك و وتقديره ف ي ي ن عند ا ل به ص ر ي ي طريق ن الموضع ا ل م ي ويروى طريق المصنع انتهى و ق ا ر ع ة الطريق ظهره وفارعته أ ع ل ا ه ومنقطعه وقد ركب الخرجة أي الطريقة أي وقد صحف بعض العلماء فقال ا ل ج ر ج ة قال ثعلب يقال ا ل خ ر ج ة و ا ل ج ر ج ة جميعا ومنه سمي ج ر ي د قال و س م ا ت الكلابي يقول ركب متن ا ل م ن ق ى أ ي الطريق وطريق دعبوب إ ذ ا كان كثير ا ل س ا ب ل ة كثير ا ل آ ث ا ر واحتفل الطريق استبانه وكثرت آ ث ا ر ه وقال لبيد وذكر طريقا ترزم الشارف من عرفانه كلما لاح بنجد واحتفل التعليق ترزم تصوت والشارف أناقة المسنة ترزم من عرفان الطريق وحكي عن الأصمعي ترزم تصوت ترزم عن وحكي من أن الإبل الطريق فإذا ل تشم عرفته رغت ط ويقال ل واحتفل الطرق ولاحى ه وبعده هو انتهى وضح واستبام و اجتمع كثرت طريق لهجم ويقال تنحى عن سنن الطريق, وسنن الطريق وسننه وسجحه, وسجحه ولقمه س ج ح ه و ولمقه وكسمه و ت ك م ه وطريق م ومعناه عن متن ي د ودرره ا ا ئ ه عن ل وقفته وطريق زقب ضيق والخل الطريق في الرمل والخليف الطريق بين الجبلين وقال الأصمعي هو الطريق وراء أو الطريق قال قربتي أطرقة التعليق القربة الأصمعي الجبل الغي فلما ملأتها خليفة صخر جزمت تيممت جزمت به قربتي تيممت أطريقة أو خليفة التعليق جزمت وتيممت قصدت و أ ط ر ق ة جمع طريق وصف قبل هذا البيت هذا ما ماء ورده و أ ر ا د ج ز ن ت منه أ ي ملات منه فجعل الباء في موضع من انتهى والنقض الطريق في الجبل ومثله الثنية والعرقوب وهو سندوا الطريق الجبل الثنية قال همدان في النقض قد تهدي صعاب زلل التعليق قد مطيهم مذكر في عهدي في تهدي بهم أعشى ن د وقالوا ا ايرتفعوا、وصعدوا. تهدي ت ت وصعدوا د م و ل ل عهدتهم يقول وهم يصعدون في الطريق الذي في الجبل وقد قدم زلل ا ل م ط ي قدام الصعاب حتى تتبعها الصعاب انتهى قال الطريق جواده واحدته、شركة. قال الشماخ وشرك شركه إ ذ ا ش ر ق الطريق ترسمته بخوصاوين في لحج كنيني ا ل ت ع ق وتوسمته بالواو والراء وقد مضى ت س ي ر ه وبنيات الطريق طرق صغار تتشعب من الطريق ا ل أ ع ظ م أ ب و زيد يقال ركب ا ل م ج ب ة وقالوا ط ر ق ة وطرق وهي الجواد و ا ل و ا ح د ة ج ا د ة وذلك أ ن الطريق يكون فيه طرق ك ث ي ر ة من آ ث ا ر قوائم الماره فهي طرق ة والطريق يجمع ذلك والطرقة وكان والمخجة الواضح وطريق وهو الواضح وضيف آثار الإبل إذا تتابعت وكان بعير خلف آخر كالقطار الطريق الواضح البين وطريق وهو الواضح البين وضيف الطريق خلف بعير آخر مرقد ناحيتاه وطريق ن جانباه ي ا ه و م د ع و ق وقد دعق دعقا يدعق إ ذ ا كثر عليه الوطء قال الراجز يركبن سني ل ا ح ب ا ل م د ع و ق ناب القراديد من البثوق التعليق يركبن يعني الإبل ويروى على التثنية والقراديد المنظر النافئ على يعني جمع يركبن ويروى ثنيي قردودة وهو في وسطه و ق ر د و د ة الظهر ما ن س أ من عظام فقاره والبثوق المواضع التي ي أ ت ي منها السيل يريد أ ن وسطه عال إ ذ ا جاء السيل لم يغطه انتهى والنيسم ما وجدت من الآثار في الطريق وليس واعت ما الآثار الطريق بجادة بينة قال الراجز باكت على نيسم خل جادع النهاض قاطع المجامع على خل من بينة نيسم في متى تزايل متنه تراجعي بالأمن أ ح ا ا ن ً و بالامن م ي التعليق في ع بات ا ل ض ي ر م ا ل وقوله على إ ب ن ي س تسير م أي على ا ل ن ي س م و ا ل ل الطريق في الرمل خ في و ا ا القاطع النهاض ل ج ز ع وعث وعث و ن م ص ب ب ج ا ز ع ع وهو و م ف ل به و ز ع م أنه موضع ب ع ي ن ه أ ع ن النهاض ي و ا ل و ع ث ا ل ل التي ي ي ن تسوخ ف ه القدم ورواه أ بالام و ونيسب عمر ب ب ء و ا ل ج ع ن ي امه ل ج مجتمع ا الرمل م من ع ل و و ق بالأم أي أمه وقال بعضهم المشايع الرجل الذي يكون فيها وهو الدليل وهو الذي يجمع ا ل إ ب ل ويسوقها يقول ت س ي ر ت ا ر ة ب أ ن تامه ي الطريق و ت ا ر ة يقيمها على الطريق السائق والدليل وقوله متى تزايل متنه تراجع يريد أ ن ه ضيق ذ ق ي ق ف إ ن زالت عن متنه ضلت ل أ ن ه لا جوانب له تسير فيها انتهى قال والنهاض وهي نهض الطرق الطريق قطعته ويقال الطريق والنهاض واحدتها نهوض وهي الصعود وجمعها ومجازة إذا قطعته عرضا جانبين مجازة للجسر وهي نهوض وهي صعود نهض من أحد والطريق إ ذ ا كان في ا ل س ب خ ة فهو م ج ا ز ة وجمعه مجاز والطرق م و ا ا ر د ل إ ل ى الماء واحدتها مورده قال الطرف ك أ ن علوب النسع في داياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد النسع ت ع ل ل ق ا الحبل المضفور من أ د م وهو النسعه والعلوب ا ل آ ث ا ر الواحد علب وداي وداياتها فقار صلبها و ا ل و ا ح د ة د أ ي ة قال ا ل أ ص م ع ي ضلوع صدرها د أ ي والخلقاء ا ل ص خ ر ة الملساء والقردد المكان المستوى الصلب وصف ن ا ق ة قد أ ث ر ت النسوع في جنبيها ك ت أ ث ي ر ا ل و ا ر د ة إ ل ى الماء في القردد وفي ا ل ص خ ر ة الخلقاء انتهى وجنبتا الطريق ناحيتا و ا ل أ خ ا ب ي د كل من حفر في ا ل أ ر ض من الجواد واحدها أ خ د و ن ويقال طريق عميق ومعيق إ ذ ا كان طويلا ومعق معقا و م ع ا ق ة وطريق ذو غول والنيسب الطريق الواضح والرتب الصخر المتقارب في الطريق وبعضه أ ر ف ع من بعض مثل الدرج واحدها ر ث ب ة ا ل ف ج كل س ا ع ة بين نشازين وجمعه الفجاج ويقال له النجد وجمعه أ ن ج د ونجاد و ن ج ا د ة قال امرؤ القيس فلله عينا من ر أ ى من تفرق أ ش د و أ ن ا من فراق المحصب غداه غدوا فسالكم بطن ن خ ل ة و آ خ ر منهم جازع نجد ك ب ك ر ي التعليق المحصب الموضع الذي يرعى فيه ب ح ص الجمار والحصباء ا ل ح ص الصغار والشكاه التفرق وثم ك ا ن تجتمع ت العرب للحج من ا ل أ م ا ك ن ا ل ب ع ي د ة ف ي ت ر ا ء بعضهم بعضا وينظر الرجال إ ل ى وجوه النساء فربما هوي الرجل منهم بعض من يرى من النساء ف إ ذ ا قضوا حجهم مضوا في طرق و ش ت ة وقوله لله ع ي ن من ر أ ى كما لله أ ب و ك إ ذ ا مدحته على شيء عمله و غ د ا ت غدا م ن ص و ب ة براه ويجوز أ ن يكون منصوبا بفراق فمنهم من مضى على طريق بطن نخله ة و وطريق من مضى على الى م من م د ي وطريق ن ة ض إلى كبكب يخالف ذلك والجازع القاطع للمكان بالشير وكبكب جبل معروف وقوله فسالك أ ي ففريق منهم سالك بطن نخل ة وفريق آ خ ر جازع نجد كبكب أ ي ذاهب في طريق كبكب انتهى وطلاع تعرفوني الثناية العمامة أضع متى التعليق ج ل ا هو فعل ماض في ا ل أ ص ل وسمى سحيم أ ب ا ه ج ل ا يريد أ ن ه واضح معروف م ح ل ك أ ن ه ج ل ا وجوه أ ه ل ه وقومه بافعاله الحسنه ح في في ر وزعم قوم آ خ ر و ن أ ن ه الان اسم ولا ضمير فيه ولكنه لا ينصرف ل أ ن ه فعل سمي به والقول ا ل أ و ل قول س ي ب و ي والقول الثاني قول عيسى ابن عمر ويروى طلاع بالرفع وبالجر فمن رفعه عطفه على ابني ومن جره عطفه على ج ل وقوله متى أ ض ع ا ل ع م ا م ة أي متى أسفر متى ولو أ ح ر ا ل س ا عن ج ه ي إلي فتعرفوني تنظروا ولو قال قائل إ ن قوله متى اضع ا ل ع م ا م ة معناه متى انتسبت تعرفوني لكان يحتمله الشعر يجعل كتم نسبه ب م ن ز ل ة ت غ ط ي ة وجهه باللسام ويجعل إ ظ ه ا ر نسبه ب م ن ز ل ة وضع ا ل ع م ا م ة وتنحيتها عن وجهه انتهى وقال خالد بن علقمة خالد الدارمي بن قد يقصر القل الفتى ق ل ل ا دون همه وقد كان لولا القل طلاع انجذي قد يقول ق يكون الفتى سجيته ج م ي ل ة و أ خ ل ا ق ه ح س ن ة يحب فعل المعروف والذكر الجميل إ ل ا أ ن ه معدم قليل المال فلا تظهر له أ ف ع ا ل ج م ي ل ة لعدمه وقد كان لو وجد مالا يصرفه في سبل المعروف والجود لذكر ويقال ش ه مكارمه وفضله انتهى ر ت و اركبوا زل الطريق والريع مثل النجد د الباب التاسع والسبعون باب المملوك. راجع المملوك في الألفاظ الكتابية باب الصفحة والأربعين الصفقة وقوائم ف ي الكثير عباد وعبيد عباد وعبدان وعبدان, وعبدان ومعبوداء وعبدة ا ل أ ب ذ ؤ و و ق ا خ ل ف لها من خلفها ز م ع زوائد لمجالس الرقباء للضرباء أ ي د ي ه م نواهد لهق كنار ا ل ر أ س بالعلياء ت ذ ك ي ه ا ا ل أ ع ا ب د ويصيخ أ ح ي ا ن ا ك م س ت ج ك م اما ا س ت ع ل ل ل م ض ص و قول ناشد التعليق قال أما قول يعقوب في الجمع القليل أ ع ب د فهو صحيح و أ ف ع ل جمع قليل في جمع فعل مثل كلب و أ ك ل ب وفلس و أ ف ل س و أ ع ا ب د ليس لجمع قلته البته و إ ن م ا هو جمع الجمع وهو جمع أ ع ب د وقد ح ق ي كراع و أ ك ر ع و أ ك ا ر ع جمع ج م ا ل ع ومثله انبات في جمع نبت في القله ثم جمعوا انباتا على انابيتا وله نظائر كثيره والخذف الخفاف يريد انها تخزف بقوائمها والجمع مثل صيصه الديك يكون خلف ظروف البقر والرقباء الامناء الذين يحفظون على الذين يضربون بالقداح والنواهد اي قد شخصت الايدي وخرجت زعموا أ ن ه شبه ج ت م ا ع قرني الثور و أ ذ ن ي ه و ر أ س ه بتقارب الجلساء بعضهم إ ل ى بعض ويجوز أ ن يريد أ ن الزمع ا ل م ش ر ف ة على الظروف كالرقباء المشرفين على ا ل ض ر ب ا ء واللهق ا ل أ ب ي ض شبه بياض الثور وقد ع ل ى مكانا عاليا بنار توقدها ا ل أ ع ا ب د على مكان عال و ا ل ر أ س ا ل ج م ا ع ة من الناس تذكيها توقدها ويصيخ يستمع يعني ا ل ث و ر والمضل الذي قد أ ض ل شيئا أ ي ض ا منه والناشد الطالب وقيل الناشد بمعنى المنشد وقال الأسود يقول يعبثون القعقاع الحسين بن المعبد بن زرارة يخاطب الجراح بن الأسود بن يعفر يقول له لما أتاني نعيه أجراح هلا سعادة ماصع العبد له يعفر نعيه بن بن بن بن بن عن بأمرها تركت كأن غرابا ف وقوله أنفك ا ا ق ع ت رأيت ع ل قال ي ق ذ ا الشعر هذا الموضع في غير م ن س حسين و ويمنع وأنه يعبثون وقوله ب بفراره يجب العبيد بها ا القعقاع النهشري الجراح المرأة إلى خلى عير عمن عنه مع أن يحميه هذه كأن غرابا فوق أ ن ف ك يقول أ ن ك ز ل ي ل لم تكن عندك ح م ي ة ولم تتحرك عند ذلك ولم يزعجك ما صنع بها ف ك أ ن ك على أ ن ف ك طائر لا يمكنك أ ن تتحرك من أ ج ل ه وهذا كما يقال للذي أ س ك ن ت ه ا ل ه ي ب ة حتى لا يتحرك ك أ ن على ر أ س ه طائره ة شفرة قال بالغراب ل ويجوز أو عندي يعني سكين أن ن حد أ يقال لحد الفأس وغيرها قال الفأس غراب كما قال الشماخ لحد ف أ ن ح ى عليها ذات حد غرابها ويعني أ ن ه ب م ن ز ل ة المجدوع الذي قد قطع أ ن ف ه ل أ ج ل ما صنع بهذه ا ل م ر أ ة انتهى و أ ن ش د أ ي ض ا ع ل ى م ا يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أ ب ا ع ر ما شاءوا وعبدالوا يقول ما السبب في أ ن يستعبدني قومي وهم أ غ ن ي ا ء لهم أ م و ا ل وعبيد ويقال أ ع ب د ت الرجل اتخذته ع ب د ا ويروى ع ل ى م ا يعبدني قوم وكانوا يستعبدون ا ل أ س ر ى و إ ن كانوا أ ح ر ا ر ا قبل ا ل أ س ر ولم يعذرهم في إ ع ب ا د ه م إ ي ا ه ل أ ن ه م يستغنون عنه فكان الكرم يدعو إ ل ى ت ل ك إ ع ب ا د ه و أ ت ى باللفظ على الاستفهام وهو متعجب من فعلهم به ما فعلوا وهذا توبيخ لهم انتهى ويقال عبدته و أ ع ب د ت ه إ ذ ا صيرته عرجا قال الله عز وجل تلك ن ع م ة تمنها علي أ ن عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل و ا ل أ ن ث ى أ م ة وتجمع أ م ة في قلتها ث ل ا ث ة آ م ن فإذا كثرت فهي الإماء كثرت و قال د تدمع أ م م إ الشاعر ن ا ا ق ا ل وهو القتال الكلابي أ م ا ا ل إ م ا ء فلا يدعونني ولدا إ ذ ا ت ر ى م ا ب ن الاموان بالعاري ا ل ل ت ع ق يقول إ ن ه ليس بهجين ولدته أ م ا يقول أ ن ا ابن عربيتين ف إ ذ ا تساب أ و ل ا د ا ل إ م ا ء ب أ م ه ا ت ه م لم يذكروني ل أ ن ي لم تلدني أ م ا انتهى ويقال أ م ه ب ي ن ة الاموه وقد استاميت أ م ت و ت أ م ي ت أ م ت إ ذ ا اتخذت أ م ت قال رؤبى ما الناس إ ل ا كثمام السم يرضون بالتعبيد و ا ل ت أ م ي لنا إ ذ ا ما خندف المسم نبت من ا ل ج ن ب ة والسم الجمع ويروى الثم يقول الناس لنا كالثمام لا يمتنع علينا ما نريده منهم ولا يقدرون على دفعنا عما نحاول منه يرضون أ ن يكونوا لنا عبيدا و إ ي م ا ء اذا م ن ت س ب ن ا إ ل ى خ ن د ف انتهى والخادم للذكر والأنثى وقد يقول للأنثى خادمة بالهام للذكر للأنثى و الجمع الخدم والخدام ومنهم ق د د خ خدم يخدم خدمة م و الماهن وقد مهن يمهن م ه ن ة إ ذ ا خدم وعمل والخول يقع على العبد و ا ل أ م ى وهو يكون واحدا و ج م ع ويقال خوله الله مالا أ ي ملكه ومنهم العسيف وهو ا ل م ن ل و ك المستهان به و أ ن ش د ل ل أ ن ص ا ر ي نبيه بن الحجاج أطعت اطعت ل الشهوات حتى أعادتني عبد عبدي. التعليق قال الذي ن أعادتني ف في عسيفا في س عبدي رأيت شعره حتى أ عبد ا ل عرسي ق و ل أطعت عرسي فيما, التمست فيما التمسته مني حتى صرت ك أ ن ي عبد عبدها من ش د ة ج ر أ ت ه ا علي واستدلالها لي انتهى. قال الكميت مع ا ل ع ض ر و ط والعسفاء القوا برازعهن غير محصنين التعليق ذكر نسوة سبينا فصرنا العبيد والتباع لا مما يريدون منهن والبرازع أكسية تحشى كهيئة الفرش توضع تحت الرحل ويقال للفراش المحشو يمتنعن تحشى توضع تحت مع برزعه يريدون أكسية كهيئة ذكر نسوة منهن ي ق و ل أ ل ق ى العضاريط البرازع لهؤلاء النسوى لينالوا منهن حاجتهم انتهى و ا ل ب غ ا ا ي ي ر ق ج ن أكسية المسان إ ض ر والشرعبية ي الأذيال التعليق ج الجلة ذا ل من ا ل إ ب ل والواحد جليل وقيل لا واحد لها والجراجر جمع جرذور وهي الضخام وقيل إ ن م ا سميت بذلك ل ك ث ر ة أ ص و ا ت ه ا وقوله كالبستان كالنخل والدردق أ و ل ا د ه ا الصغار لا واحد لها وقوله ي ر ق ض ن يريد أ ن ه ن يطان ب أ ر ج ل ه ن أ ط ر ا ف ا ل أ ف ش ي ة والثياب التي ع ل ي ه م و ا ل أ ض ر ي ج الخلز ا ل أ ح م ر والشرعبي جرود م ع ر و ف ة وقوله ذا ا ل أ ذ ي ا ل يريد أ ن ه طويل له الذيل يمدح المنذر م ن ا ل أ س و د ويزعم أ ن ه يهب ا ل إ ب ل الكبار ومعها أ و ل ا د ه ا ويهب ا ل إ م ا ء في ثياب حسنه ا ن ت ى و ا ل قال ي ن ة أ م ة ا ل وسمات ض البيضاء ي ة ا ل و ابا عمرو ي ق ل كل أ م ة ق ي ن ة م غ ن ي ة كانت أ و غير م غ ن ي ة قال و ا ل و ل ي د ة ا ل أ م ة والجمع الولائد والسؤداء الامث أ م ة ي ق ل ا بابن هو قال القميت وما كنا بني سؤداء حتى شفينا ب ا ل أ س ن ة كل و ث ر ي التعليق اي لم نكن هجناء أ و ل ا د إ م ا ء ولو كنا كذلك لم ندرك ما لنا من وسر قال الفراء وتحرك الهمزة فيقال تأداء قال وليس ت ح ر ك ا ه م ز ة ف ق قال ا تأداء ل ل و ي في الكلام فعلاء م س ت و ح ة العين م ن د و د ة إ ل ا هذا الحرف وحرف آ خ ر يقال كيف س ح ن ا ؤ ه م أ ي هيئاتهم وما يظهر من أ م ر ه م و أ ص ل ه التخفيف انتهى و ا ل قال ي ن ح ش م قال جرير هذا ابن عمي في دمشق خ ل ي ف ة لو شئت ساقكم الي قطينا ل ل إلى الخليفة الانتساب إلى خندف وخليفة منصوب على الحال ت يجتمعان ع عمي ي جرير هي في ق أشار أنهما أخص ابن مضار مضار أنهما والعامل خندف فيه جهة وهو ومن وهو منصوب ويجوز جهة من من من هذا يكون الظرف وقذف ا بهذا الأخطل ل م ه و يقول وزي جار المرء في قعر الرجم وهو صحيح لم يدافع عن حشم صماء لا يبرئها من الصمم عوادث ع ولا طول الدهر القدم ا ل ل ت يقول الرجم القبر ا ص اذا ء الداهية يقول إ استضيم جار الرجل وهو يمكنه الانتصار له ومنعه ممن يريده ولم يفعل فهو عار عليه لازم له قبحه لا يزايله أ ب د ا وقذف مبتدا وصماء خبره وقوله لا يبرئها من الصمم حوادث الدهر اي مضي الايام والدهور على هذا الفعل لا ينسيه ولا يزيل قبحه ى والسسير الفيد والتابع قال أوص بن حجر وقد ثوت نص حول أشهر جددا يصفى على رحلها في المورو الفيد قال جددا حجر يصفى بن أشهر نص رحلها وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصاصص بالنمي سيرو التعليق ث و ت أ ق ا م ت وفي ث و ت ضمير يعود إ ل ى راحلته والجدد التامه والمور التراب ا ل ت ق ي ق يسفي تحمله الرياح حتى يصير عاليا على الرحل وقارفت د ا ن ت أ ن تجرب ولما تفعل وصارت ا ل ف ف س ا ل ط ب بالريف يقرب ة الواحدة الصفصة والنمي الرصاق أطال المقام بالريف وما فلوس يريد في فخشي على ناقته من أنه منه ن على ه عندهم من لأن الجرب الجرب بالريف ا يكثر ر و ص تعتلف ت ا ل ر ط ب ة والقت علف ا ل أ ن ص ا ر وباع لها اشترى لها يهدو بذلك حيا من إياد يقال لهم بردن بذلك من يعني يصنع خيرا عندهم أنه انتهى أطال به المقام فلم ويقال للرجل إ ذ ا اطلع منه على خ ر ب ة وخزيه وهي ا ل ف ع ل ة ا ل ق ب ي ح ة قد ظهرت نميته والهجين الذي أ ب و ه عربي و أ م ه أ م ه ف إ ذ ا كانت أ م ه وجدته أ م ت ي ن فهو محلوس وهو مشتق من الحيث ف إ ذ ا أ ح د ق ت به الاماء من كل وجه فهو المكركس ف إ ذ ا ملك هو واباه فهو القن وجمعه أ ق ن ا ن والفلنقس العربي من الهجينين وهو العربي لعربيين وجدتاه من قبل أ ب ي ه و أ م ه أ م ت ا ن و ا م ر أ ت ه ع ر ب ي ة والعبنقس الذي جدتاه من قبل أ ب ي ه و أ م ه و ا م ر أ ت ه أ ع ج م ي ا ت وقيل العسيف الذي ت س ت أ ج ر و ا ل أ س ي ف الذي تشتريه بمالك والميثر الذي يتبع الرجل على طعامه وكسوته و ا ل أ ح ب ش الذي ي أ ك ل طعامه ويجلس على مائدته ويزينه و ا ل أ و ب ش الذي يزين فناءه وباب داره على طعامه وشرابه التعليق الأحشم مكان الأحبش و ا ل أ و ب س غير م ع ج م ة والميفا بالنون مكان الميفر و ا ل ع ض ر و ط الذي يتبعه على طعامه وكسوته و ي ع د في أ ث ر ه واللاقط المولى والماقط مولى المولى والساقط اللاحق بك ويقال فلان ما يملك استا مع س ت ه أ ي ما يملك عبدا ولا اما الباب الثمانون باب أ س م ا ء ا م ر أ ة الرجل قال الفرزق ج ل طلته وهو عرصها ويقال قال ا وهي وزوجه قليلة وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إ ل ى أ س ب الشرى يستبيلها وقال ه بعله وبعلته ي الفراء وأنشدنا شر ر للكبير ي ن بعلته تولغ ل ك ب سؤره أو تكفته أو وتجمع ا ز ز و و ج ة أ الله ج وزوجات ا ق ا ل عز وجل يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك و أ ن ش د ن ا الفراء قال أ ن ش د ن ي أ ب و الجراح العقيلي س ق ي ادم ل ع ه شباب كان ي أ لي ز ا د ي ويذهب عن زوجاتي عن ا ل غ ض ب يا صاحبا ل غ ز و يادمه ل كلهم ليس وصل و ا إذا ت أن انحلت قوى التعليق العصب الخبز ي أ م إ ذ ا أ ك ل ه ب أ ذ ن يقال منه أ د م يادم وآدم يؤدم وخبز م أ د و م يقول كن ا ي أ د م ن خبزه من أ ج ل الشباب فلما كان يفعل ذلك من أ ج ل ه نسب الفعل إ ل ي ه ثم قال يا صاح بلغ كل من له ز و ج ة أ ن ه إ ن استرخت قواه فليس بينه وبين زوجته جميل ولا له في قلبها محبه ة و ذ ا الشعر من الضرب الأول من البسيط وإنشاده الإسكان بنقصان حرف من ضربه. إلا أن الرواية على بالإسكان حرف ضربه من من من أن ولم يروه أ ح د مطلقا إ ل ا أ ن ينشد منشد بيتا واحدا من ا ل أ ب ي ا ت فيطلقه ولو أ ط ل ق ت ا ل أ ب ي ا ت لكان يقع فيه إ ق و ا ء بالنصب والجر وهذا ا ل إ ق و ا ء قليل جدا انتهى قال قال والحليلة في غير هذا جارته التي تحاله الشاعر حليلته تنزل وهي معه في غير أي ويوصف ل بأطلس ل س ت ب ا ث و ن يصبي حليلته إذا هجع النيامه التعليق الأطلس ل هجع إذا ا س والطلسة خ الثياب بالغبرة شبيه ي و و الذئب ب أ ن ه أ ط ل س ل أ ج ل لونه ويكنى ب ا ل ط ل س ة والدنس عن الفجور و ا ل أ ف ع ا ل ا ل ق ب ي ح ة ويكنى ب ا ل ط ه ا ر ة والنقاء عن ا ل ع س ة و ا ل أ ف ع ا ل ا ل ج م ي ل ة فيقال فلان ا ل نقي الثياب طاهرها ومنه قول امرئ القيس ثياب بن عوف طهاره نقيه يقول لست بفاجر يصبي حليلته وهي جارته يدعوها الى اللهو والغزل وهجع نام انتهى وهي قاعدته قال لكن قاعدة بيتنا مجفوة ولها قاعدته صدرها الجعفي بيتنا التعليق قال قاعدة الاسعر باد جناجن لكن غنى الجناجن عظام الصدر واحدها جنجن م ج ف و ة مفعول عن تعهدها وما ذاك من عوز وفقر ولكن لشغله بالطلب ب ث أ ر ابيه يقول قد ذهب لها ح م ص د ر وبدت عظامه ولها عظامه غنى أ ي عندها ما يغنيها من الطعام ولكنها م ش غ و ل ة بالقيام على الخيل و إ ص ل ا ح ه ا وتضميرها وقال بعده تقفي بعيشه ة أ ل ي ه ا و ا ل ث ا المعاقم والشوى ب عبل ة أو جرش عن ت ف ي أي تؤثر باللبن الذي يعيش تؤثر باللبن ه أ ه ه ل ا فرسا والثابه ة تثب في ع د و او أ جرشعا ن وهو ل القوي الصلب ل ف ر س ا و عبل المعاقم م م ت ل ل و ا المفاصل ا ل والشوى ح د معقم و ا ا ل أ ط ر ا ف والقوائم انتهى. قال وهي ربضه وربضه والربض كل ما أويت ربضه إليه ما كل قال الشاعر جاء الشتاء ولما أ ت خ ذ ربضا يا ويح ك ث ي من حفر القرميص ا التعليق القرموس حفرة يحتفرها الصائد إلى صدره فيدخل فيها إذا اشتد البرد إلى فيدخل عليه وقوله ربضا أي موضعا آوي إليه موضعا أي آوي حفرة صدره ربضا يقول لو كانت له م ر أ ه أ و أ م أ و أ خ ت أ ص ل ح ت منزله ف أ و ق د ت له نارا ولم يحتج إ ل ى التعب بحفر القراميص انتهى ويقال قرموس وأفحوس والثمانون المواضع لمبيض الحادي يقال في إتيان القطاة الباب باب ما ر ا ج ع في ا ل أ ل ف الاصمعي ظ ا ك ت ب باب ي السير ة المكان ا إلى ل ف ح ة الثانية والتسعين بعد ئ ة قال ا ل أ ص م ي ق انجد ل أ الرجل فهو منجد وجلس فهو جالس إ ذ ا أ ت ى جلسا وهي نجد ق اذا ل مالك بن خالد الخناعي بن إ ما جلسنا لا نزال ترومنا سليم لدى أ ب ي ا ت ن ا و ه و ا ز ن التعليق ويروى تزورنا سليم لدى اطنابنا و ا ل أ ط ن ا ب ل ح ب ا ل التي بين ا ل أ و ت ا د وبين البيت يقول إ ذ ا ذهبنا نحو نجد غازين قفضت سليم و و ه الى ز ن إ أ ب ي ا ت ن ا ل ل إ غ ا ر ة علينا والمغنم ولو كنا في الحي لم يقدموا على الغزو ه ي ب ة لنا انتهى وقال العرجي شمال من غ ا ر به م ف ر ع ا وعن يمين ا ل ج ا ا ل ل س م ن ج د ا ل ت ع ل ي ق ذكر ك م اذا ن قبل ه اتى ل ب ي والمفرع المنحدر وغار المنحدر الرجل إذا أ ت الغور ة والباء في صلة مفرعا أي صلة منحدرا به والباء بمعنى والباء فيه يريد من غار منحدرا فيه وقد يجوز أ ن تكون في ص ل ة غ ا ر ة ي قال و ل من ن أتى ج د فهذا ا م يمينه و وإن ض ع عن أتى الاصمعي غ و فهو ر على ش م ل وشمال ه م ن و وقد ب على الضر وقد قيل ل ا ف ر ا ل ذ يأتي الفرع وانشدنا ه و س م موضع ا ت ه ى قال الأصمعي أ و ن أ م ي ر كان على م ك ة والشعر لدراج الضبابي ولما دخلت السجن أ ي ق ن ت أ ن ه هو ا لا ب ي ن ل بين النوى ثم يجمع ه إ ذ ا أ م سرياح غدت في ضعائن جوالس نجدا فاضت العين تدمع ف م س و ت أ ذ ك ا ن ي ولا السجن شفني ولكنني من خ ش ي ة البين أ ج ز ع التعليق النوى البعد والفرقة وشفني نقص وقوله في ضعائن أراد مع ضعائن وهي النساء في الهواجج انتهى وقوله مع وشفني جسمي في وهي في نقص ويقال غار يغور غورا فهو غائر إ ذ ا أ ت ى الغور قال جرير يا أ م طلحه ما ر أ ي ن ا مثلكم في المنجدين ولا بغور الغائر التعليق يريد ما رأينا الناس العرافة عمان قال الممزق العربي مثلكم أتى أتى أعرق يعرق وأعمن يريد في وقد ضروب أكلفتني أ د و التعليق قوم تركتهم ف إ ا د ا البحر يتهموا خلافا ر أغرقي ك ن من فإن أنجد ي ه م يمعنوا م ي وإن س ت ح بالحرب ر أ ع ق يخاطب التعليق ي بذلك بعض الملوك ويعتذر إ ل ي ه لشيء بلغه عنه يقول أكلفتني وأنا أحل بالمكان الزنب الذي فعله هؤلاء القوم وأنا لا عقوبة يقرب من منازلهم ولا أخالفهم م ولا و سجله ت انتهى انتهى عشر من كتاب كنز في كتاب تهديب ح بالحرب حامليها الحفاظ ق يعقوب بن إسحاق لأبي بن الشريط الثالث الألفاظ السكين عشر من في يوسف كنز س فائز عبد القادر شيخ الزور في د و ح ة قطر في ا ل أ و ل من شهر رجب س ن ة خ م س عشر واربعمائه ة ا ر ف ل ل ه ج ر ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم